ونعلم ناسك ان يؤديها بمنافق أبديه مستلماً في جبهته حجراً إذا ما فاته الحجر أولي أو فاته رمي الجمار فقط أذكاء لهيب فؤاده الجمره خلص طوافا ودعي الحجاج بالحيل واستند للكعبين على احرامها